Allah ya hayy dar mahlan wush ya afra lana wiyya Allah ya hayy dar mahlan wush يا فاطمة تزوج علي مولانا يا حيته مولانا يا حيته والليلة دنيانا دنيانا عن السما متكحل وسهرانه وسهرانه وتقري الارض يترن بمالحانه بمالحانه روح الرسول نفسه محلاه ليله عرس علي علي علي مبروك لك فاطمه وعلي علي علي مبروك لك فاطمه الليله ونعلي صوت الهلال نسمع جل وموال علي علي علي مبروك لك فاطمه وعلي علي علي مبروك لك فاطمه يلا اكالي للفرح نرضعها ونرفعها وبتبوب حماي الحمن ووضعها انوضعها يلا نلم قبلاتنا ونجمعها ونجمعها وعلى خدود مرتضى نطبعها نطبعها, نطبعها والنادي يا ابو الحسن بالطاهره قر العين وعلي علي علي, علي, علي. مبروك لك فاطمة. فاطمه فاطمه فاطمه يا ابو حنوه الله يحني رحل يا ابو حنوه تبعني تبعني يا عاد يا العود وين جوي نسواني قصدوا للكوثر للكوثر حنوا قلبها بالزعيم الاكبر يا حيدر الاكبر اضرب عجل زفتها وتباره وبخدمتها علي علي علي وكله فاطمه علي علي علي علي مبروك لك فاطمه يا سلام يا يا سلام يا سلام عليك يا <تصفيق> فاطمه علي علي ما وحد يلقي عليها اعليها غيرك يا من عيونها ما ليها وما عليها, ما عليها ونها لجلك يا علي باريه باريه لولاك ما شافت كف ويوازيها ويوازيها قمر القدره والقدره بس التكف والزهره علي علي علي علي علي مبروك لك فاطمه فاطمه أطرح أطرح ثغر مني المريس اللهم عليك من حقها بيك تتباهي زوجي ما كل لو تلف دنيانا دنيانا مثلك ومثل الطيب والريحانة ريحانة انتو الذهب والالماس ومحتار بكم الناس علي علي علي مبروك لك فاطمة وعلي علي علي مبروك لك فاطمة يلا اطلع اطلع حبيبي مفوك لا علي علي علي